وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رقيبا.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 التقُ اللهه وَقولوا قَوول سَدد إِ الذيينَ يأكُلونَ أَموال التَم ظُلمًَا إِ ما يأكُلونَ في بُطُونهِم الن روسَصونَ سعير يوسكُم اللهَّ في أَلادِكمم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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد اِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَصُوصُنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ 114. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 115. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 116. وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 119. فإن شهدوا فأمسفوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا 110. والذان يأتيانها منكم اِذَا تَبَّ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ أَبَجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ 119. ثم يتوبون من قريب يَتُوبُ اللَّهُ الله عليهم وكان الله عليما حكيما 110. وليست التوبة للذين يعملون السيئات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 119. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 110. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة واعاشروه بالمعروف فاذكرهتمه فعسى ان تكرهوا شيئا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا طַيِّبًا فَآتُوا الْبَاقِيَاتِ صَدُقًا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فَلَا تُخَالِفُوهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ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 إَِّهُ كَانَ فاحِشَتَ وَمَقُتَو وَسَأَسَبنَا حُرِّمَ تَعَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَقَواتُكُمْ وَعََّ تُكُمْ وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْ الأخِ وبنات الأخت وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّه تكُم الَّنتِ الضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضَاع وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضَاعةِ وَأُمَّهَا تُ لِسَائِكُمْ وَرَبَائِبكُم الَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن النِسَاءكُمْ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 يريد اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 114. ذَلِكَ ذلك على الله يسيرا 115. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما 116. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 114. فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفر الله 115. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 119. ومن ينفقون النَّاسِ رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا, فساء قرينا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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ وَالدُّ الَّْذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَّاهُمْ الْأَضْغَا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 129. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَضَعُوهُ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَبْأْسَ لِسَانُهُمْ وَطَعْنًا فِي الدين.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 أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَ الْعَظِيمَ فَمِنْهُم من آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ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 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَمَي يُطع اللَّه وَغَّسُول فَأولائِكَ مَعََّينَ أن مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مَعََّينَ أََّ مَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنََّ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 119. وحسن أولئك رفيقا 110. ذلك اللَّهِ من الله وكفى بالله عليما 111. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وَإِنَّ منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قَالَ قد أنعم الله عَلَيَّ إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولنك أن لم تكن بينكم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 وَماَا لكُم لا تُقااتِلُونَ فِي سَبيل لللهَّهِ وَالْمُستَبافِينَ مِنَ الرّجَالِ وَِّساءِ وَالْوِلدان الذيذينَ يَقولُون الذي لاَا يَقولونَ رَبنَ أَخِْرجنَا مِنْ ههِ القَقْرِيَةِ غظَّالِمِ أَهْلُهَا 117. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 118. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل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 لََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ إذَا خَريقُم مِنهُم يَخْشَونًا النَّ سَكَخَشْيَةِ الل أَوْ أَشَدَّ خَشْيَح وَقالَاوا رَبَّّنَ لِمَكَتَبَتَ عَلَنَ الْ القِتَال لَوْلَا أَخْقَرْتَنَ إِلَ أَجَلٍ قَريبَ 117. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا 118. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. 124. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 125. قل كل من عند الله 126. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 127. من الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله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 فأَعرِضَ عننهُم وَتَوككَّل علىى اللهَّهِ وَكَفَابِ اللههِ وَكلان أَفَلَا يَتَدَّرونَ القُرآن وَلَ كانَانَ مِنْ عيذِ غَيْر اللهَّهِ لَ وَجدَدوا فِيهِ اختْتلَ فَ كَثِيران وَإِذَ جَ أَهُمْ أَمْر مِنَ الأمْنِ أَو الْخَوْوف أَذَوا بِه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوِلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَاقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ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 111. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا 112. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميتاق 113. أو, أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم وَلَ شَ اللهَّهُ لَََّقَهُم عَلَيكُم فَلَقاتَلُوكُم فَإِنْ عَعْتَزَلُوكُم فَلَم يُقااتِلوكُمْ وَأَلقَوْء إ لَْكُم السَّلَمَ فَمَا جَعلى اللهَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِم سَبِيلَ سَتَجونَ آخَرينَ يُريدونَ أَ يأََّنُوكُمْ وَيَأمنَّنُ قَوْمَهُمْ 119. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم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 114. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا, فتبينوا ولا تقولوا بما القى إليكم السلام لست مؤمنا 115. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة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 فاولائك مأواهم جهنم وسائات مصيرًا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا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 وَمَيْ يَخْرج مِ بَيتِهِ مهاجِرًا إلَى اللهَّهِ وَرَسُولِهِ ثَُّ يُدِرِكهُ المَووت ثَُّ يُدِرِكْهُ المَوْوتُكَقدَد وَقَأَجرُْهُ عَ اللَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ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 116. أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 117. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 114. فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 115. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا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 وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَأَنْتُم هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 119. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما 110. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 والَّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ سَنُدخِلهُم جََّاتِ تَجرِْي سَنُدخِلهُم جََّاتِ تَجرمِ تَ تحتِهَاأَنْهَار خَالدينينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ اللهَّهِ حَقَو وَمَنْ أصددَقُ مِنَ اللهَّهِ قِيلَ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 117. واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا 118. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّ عِندَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 121. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله من قبل وَمَيْ يَكْفُق بِاللَّهِ وَمَلائِكَنتِهِ وَكُتُ بِهِ وَررسُلِهِ وَالْيَوْمٍِ آآخِر وَالْيَْمِآخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ظَلَلَ بَعيدَا إِ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 وَقَدنَ الزَّل عَلَيكُم فِيكِتابابِ أَن إذَا سَمِعْتُم آياتاتِ اللَّهِ يُكفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَُوا بِهَا أَنْ إذَا سَمِعْتُم آياتاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسَْهْزَُوا بِهَا فَلَا تَقُْضُ معهُم حتىَت يَخُضُ فيِي حَبثٍ غَيْرِ إِكُم إذًا مِثلُهُم.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 وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قالَاوا أَلَم نَسَْحوِذ عَلَْكُم وَنَمنعكُم مِنَمُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُ بَيينَكُمْ يَومَ الْ القِيامَ وَلَ يَجَعللَى اللهَّهُ للِكَافِرينَ على المُؤمِنينَ سَبِيلَ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 111. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 112. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا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 119. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 110. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 111. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللهَّهُ سَمِيعَ الن لمَا إِ تُبدُ خَيرًا أَوْ تُخفُوه أَو تَعفُو عَسُِ فَإِن اللهَّ فَإِ اللهَّه كََفُوًا القَديراء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 وَقُلناَا لَهُم لَا تَعْدُوا فِي السَّبتِ وَآخَضْنَا مِنهُم متَاقًا وَلضَا فَبِمَا نلَقُضِهِم متَاقَهُم وَكُفْرِهِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَبَِ أَ بِغَيْرِ حَقْطُِ وَقَوْلِم قُلوبُناَا غُلْف 119. فالطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 110. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 111. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن وَمَا رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن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 124. وأخذهم الربا عَنْهُ نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 125. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 114. وكلم الله موسى تكليما 115. رسلا مبشرين يَكُونَ 116. لألا يكون للناس على الله وَكَانَ اللَّهُ الرسل 117. وكان الله عزيزا حكيما 118. لكن الله يشهد بما أنزل إليك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 119. ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد 110. سبحانه أن يكون له ولد 111. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لَ يَسْتَكِ فَ الْمَسح أَكُونَ عَبْدَ للِلَّهِ وَلَمَلائِكَةُ الْمُقََّبُون وَمَيْ يَسْتَكِف عَنَّ بَادتِهِ وَيَسْتَتْ بِد فَسَ يَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جميعا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 مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 وَإِن كانَوا إخْوتَرْدِجَلَ وَنِسَ آثَ لِذكَرِ مِثْ حَبضِ الْ الأُثَيَيين يُبَين اللهَّهُ لَكمُمْ أَنْ تَضِللُ وَلهَّهُ بِكُلِّ شيءَي لِن